ل و س ا ل ق ر آ ن ا ل ل ه ا ل ح م د 「さあそこへの道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道を歩む道 أعفرت ل م ت ف س ما قدمت و أ أ خ ر ت يا ع ه النابلسي ا إ س ن ما غرك ر ب ك ا ك م ا للعلوم ذ ي خ ق ك فسواك الاسلاميه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 م و س ل ع ه النابلسي ي ه م للعلوم ي ا ل ا س ل ا م ا ه اتبعوها ا د م د م عليهم ربه بذنبهم فسوا